semawati vardi ve arda افتح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْرًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ اختعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ve قل بِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن İzlediğiniz için